أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه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 وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لَهُمْ أَجَلًا لا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قل لو أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لامسكتم خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إِذْ جاءهم فقال له فرعون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 يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذَا جاء وعد الْآخِرَةِ جئنا بكم لفيفا